آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب طبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنبو Ork man di neri, man pula ha, subhanallah Rabb alaamin. Ya Musa, innu ana Allahul Azizul Hakim, wa alq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 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ وَأُشِيرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا تَو عَلَى وَادٍ نَمْلِقَت نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 124. 5. 6. ما 8. لا 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18.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 Fala maja sulaiman, "Kau kata, aku tidak dapat tanpa kekayaan. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik يرجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجهم منها اذله وهم صاغرون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 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كفر فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُ لَهَا عَرْشَهَا نَظَرَ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَ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 قيل لا تدخل الصرح فلما راته حسبته لجدة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت ربي ان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 قال يا قوم لمت استعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طيركم عند الله بل قوم تفتنون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 ا انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا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 Amman jعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المطلقين فَإِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أَإِلَٰهٌ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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ Dan إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ Dan sesungguhnya Dia berada di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 انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ